وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشرفون به إلا, إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما لفضيله الدكتور